بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد نمضي بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن سنن الصلاة التي وردت في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه وقبل أن نتكلم عن السنن تفصيلا نشير إلى تعريف السنة والإطلاقات التي تطلق عليها كما ورد في كلام أهل اللغة وأهل الفقه السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة وأصلها مأخوذ من قولهم سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنًا أي طريقا. وقال الكسائي السنة معناها الدوام وقولنا سنة معناها الأمر بإدامة الشيء <تصفيق> والسنة عند, عند أهل الشرع تطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره ويقال أيضا إنها ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وعدم تركها بلا عذر وقيل إن السنة في العبادات المراد بها النوافر والسنن في الصلاة هي أقل درجة من الأركاب وسنن الصلاة تتنوع إلى سنن قولية وإلى سنن فعلية الإمام القرافي رحمه الله تعالى عليه يقول أيضا في ذلك في تعريف السنة بالمعنى الواسع والمعنى الشامل إن السنة في اللغة لها ثلاثة معاني فتطلق على السيرة وتطلق على صورة الوجه وتطلق على الطريقة ويقال الفتح في السين والنون وضمهما وضم السين فقط أما سنة في الشرعي والكلام مازال للإمام القرافي فلها خمسة معاني. فتطلق على ما يلقى شرعه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن فيقال هذا ثابت بالكتاب والسنة سواء كانت قول أو فعل وعلى فعله دون قوله صلى الله عليه وسلم وعلى فعله الذي هو واجب عليه مثل الوتر وقيام الليل وتطلق ايضا على ما تأكد من المندوبات مطلقا وتطلق ايضا على ما يقتدي تركه تركه سجود السهو في الصلاة عند بعض العلماء والامام القرافي يعدد السنن جملة وتفصيلا فيصل بها الى 22 سنة وبعض الفقهاء في المذهب يقول إنها إثنة عشر وبعضهم يعدها خمسة عشر وبعضهم يعدها ثمانية عشر وهكذا والسنن في الصلاة كما ذكر بعضهم قسمان قسم يختص بالفرائض فقط وقسم يشترك فيها الفرد والنفل يعني هناك سنن تتعلق بالصلوات الخمس أو بالصلوات المفروضات وهناك سنن تتعلق بالصلوات المفروضات وبغير المفروضات وهناك سنن أقوال وهناك سنن أفعال والذي يعنينا في هذا المقام هو أن نورد السنن التي وردت في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه فقال وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما وكل تكبيرة إلا الاحرام وسمع الله لمن حمده لامام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنين ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل انتهى كلام المصنع من أوائل سنن الصلاة سنة السورة بعد الفاتحة أو القراءة بعد الفاتحة والإطلاقان سائغان نقول السورة بعد الفاتحة والقراءة بعد الفاتحة هو في الحالتين أو في هذه أو تلك سيقرأ شيء من القرآن والمراد بذلك قراءة ما استطاع من القرآن بعد قراءة الفاتحة وهذا في حق الإمام وفي حق الفذ وفي حق المأموم في الفرض والنفل في الصلاة السرية أما في الجهرية فالقراءة للمأموم مكروهة حتى ولو لم يسمع الإمام أو سكت الإمام برهر وفي ذلك أبناء الطلاب خلاف بين الفقهاء هل يلزم المرء قرأت الفاتحة في الجهرية أو لا يلزمه وكذا قرأت الصورة هناك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صحابته كانوا يقرؤون معه القرآن وكان ذلك يؤدي إلى منازعته عليه الصلاة والسلام للقرآن ولما ذكر لهم ذلك انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في الصلاة الجهرية المالكية يرون أن القراءة في الصلاة الجهرية للمأموم مكروه حتى لو كان في مسافة لا تسمح له بأن يسمع الإمام أو أن يسمع لنا أو حتى لو سكت الإمام فترة ما بين الفاتحة والسورة أو فترة بعد السورة لأن بعض العامة يظن أن هذا السكوت هو بمثابة إعطاء فرصة للمأموم اليقرأ إنما هو في الأصل سكوت راحة للإمام كالجلسة التي بين الخطبتين في صنة الجمع داب كثير من العامة على أن يرفعوا أيديهم ويدعوا فيها بل يقوم بعضهم ويتنفل فيها ولكن هي في الحقيقة جلسة استراحة للإمام فالملكية قالوا لا يقرأ حتى ولو بعض آية أو آية أو جزء من آية له معنى والمصنف رحمه الله قيد السورة بما بعد الفاتحة قالوا لئن المصلي لو قدمها لم تحصل السنة يعني لو قدم السورة على الفاتحة لم يكن آتيا بالسنة وإنما يكون ذلك إخلال بترتيب الصلاة وإنما تسمي السورة في الفرض الوقتي المتسع وقته ولا تسن في نفل ولا جنازة أو ولا تسن في الوقت إذا ضاق بحيث يخشى خروج الوقت بقراءة الصورة في هذه الحالة يجب تركه هذه قيود هامة أبناء الطلاب إن الإنسان يقرأ الصورة في وقت الشعب لكن لو كان الوقت ضيق بحيث أنه لو يقرأ الصورة بعد الفاتحة هيخرج وقت الصلاة إذن يجب عليه حينئذ أن يقتصر على محل الفرض وهو سورة الفاتحة كذلك السورة لا تشرع في الجنازة كذلك لا لا تسن أيضا في صلاة النافلة وإن كان الأولى أن يقرأها الإنسان في صلاة النافلة وإذا كانت السورة قصيرة كالسورة التي في جزء عمه ونحوه فيا يستحب للمرء أن يتم السورة أما إنه يدمج صورتين في بعض خلف بعض يعني يقرأ صورتين أو صورة جزء من صورة وجزء من صورة أخرى أو يقرأ ثلاث صور أو يحوز ذلك فهو مكروه في الركعتين الأوليين في الصلاة المكتوبة إن اتسع الوقت وإلا وجب تركها ما الحكم إذن لو عجز الإنسان عن قراءة الصورة وهذا يقع فيها كثير من الناس أو يقع فيها بعض من لا يستطيعون قراءة والكتاب لو عجز الإنسان عن قراءة السورة في هذه الحالة يركع بعد قراءته للفاتحة ولا يلزمه أن يقف بمقدار السورة الأصل في القراءة الأصل الدال على القراءة هو حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين أخرين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح حديث وغيره من الحديث أيضا دليل على سنية قراءة السورة في الصلاوات السرية والجهرية من السنن المرتبطة بهذه السنة ايضا وهي من سنن الصلاة سنة القيام للسورة لاحظ ان احنا ذكرنا قبل ذلك تكبيرة الاحرام والقيام لها قراءة الفاتحة والقيام لها هذا في الاركام هنا في السنن قراءة السورة والقيام لها على نحو يذكر تماما في الفاتحة وفي تكبيرت الأحرام ولكن القيام هنا بقدر الصورة أو الآيات التي تقرأ يعني القيام بمقدرها لا يزيد ولا ينقص ويسن القيام لها لماذا قالوا لأن حكم الظرف حكم المظروف فتصح قرأت الصورة لو استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقر لإن جلست يعني هو يسنلها القيام فإن لن يستطع فليستند أو فليتكر لكن الجلوس خاصة من نسبة القادر طبعا الجلوس للسورة هو مخالف للسنة إلا إذا كان لعجز السنة الثالثة سنة الجهر في الصلوات الجهرية وبعدها السنة الرابعة سنة السر في الصلاوات السرية فمن سنة الصلاة الجهر للرجل في كل صلاة جاهرية والجهر يكون بصورة أقل درجتها أن يسمع نفسه ومن يليه إن أنصط له من يليه وللمرأة بالنسبة للمرأة اسمع نفسها فقط ومثلها أيضا رجل يلزم أو يترتب على جهره التخليط على من بجواره. يعني لو كان القهر هيؤدي إلى تخليط القراءة أو تشتيت ذهن القارئ أو المصلي الذي بجانبه أو عن يمينه أو عن يساره في هذه الحالة يلزمه أن يسر أقل من زاله وسبق لنا أن ذكرنا أن الملكية بيقسم السر والقهر لأربع درجات أدنى السر وأعلى السر وأدنى الجهر وأعلى الجهر محل الجهر في الصنوات هو صلاة الجمعة صلاة الفجر الركعتين الأوليين من المغرب ومن العشاء والدليل في ذلك أحاديث نذكر لكم منها حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضها قالت طفط وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يصلي ويقرأ بالطور يعني بسورة الطور هذا دليل على القراءة الجهرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت السيدة أم سلمة وسمع الناس قراءتها أما السر فهو أيضا سنة والسر يتحقق أقله بحركة اللسان وأعلاه بأن يسمع نفسه فقط وموضعه في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من صلاة العشاء ويدل على السرية حديث أبي معمر قال قلت لخباب من الأرض أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال بالتراب لحياته والسؤال هنا لا يفهم منه عموم القراءة وإنما يفهم منه قراءة السورة بعد الفاتحة لأن الصحابي اللي سأل أو الرجل اللي سأل يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة هو قائل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو السؤال لعل المقصد منه هو السؤال عن السورة وليس عن الفاتحة من سنن الصلاة التكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال ابنائنا الطلاب هي كل ما عدا تكبيرة الاحرام يم تشمل معنى التكبير للركوع والقيام من الرقوع التكبير للسجود والقيام من السجود والقيام بين السجدتين أو الجلوس بين السجدتين التكبير للقيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا هذه بيسموها تكبيرات الانتقال كل تكبيرات الانتقال سنان إلا تكبيرت الاحراف هي فرض على نحو ما تقدم ذلك وورد فيها حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك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 ربنا لك الحمد قال عبد الله ابن صالح عن الليث: ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس يبقى الحديث دل على تكبيرات الانتقال في كل مراحل الصلاة ولا ينبغي أن يهملن الإنسان هذه التكبيرات أو يتباطئ فيها أو يأتي بها بعد حلها أو قبل ما حلها، لأن البعض العامة يقع في خطأ يكبر قبل أن يركع يكبر بعد أن يقوم من الرقوع يكبر بعدما يركع وهو شيء راكع راكع ينبغي أن تكون هذه التكبيرات حال الانحناء للركوع أو حال القيام من الركوع أو حال الهوي للسجود بحيث يقع التكبير في موقعه الصحيح السنة السادسة سنة قول سمع الله لمن حمده للإمام وللفرض إذا قام الإمام من ركوعه أو قام الفذ أو الفرد من ركوعه فليقول سمع الله لمن حمده فهي كل واحدة منها سنة على الأشرف المذهب للإمام وللفوز والدريل فيها الحديث السابق ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة بعض الناس بتقول أو كثير من الناس تقول رب المأمور يقول ربنا لك الحمد هي السنة في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده وإن كان البعض قد أيد القول بذلك ربنا لك الحمد لاستناذا لحديث الصحابي الذي كان يقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السنة السابعة التشهد كاملا من سنن الصلاة الإتام بالتشهدين الأول والأخير في الربعية والثلسية والتشهد الوحيد في الثنائية وما زاد على ذلك من ثلاث تشهادات أو أربع كما يحدث في صلاة المسبوق لأن في بعض صلوات الإنسان قد يذكر فيها تشاهدين أو ثلاث أو أربع مثل صلاة المغرب مثلا لو الإنسان جاء في التشهد الثاني سيدرك التشهد الأول يعني لو جاء الإنسان في الركعة الثانية في التشاهد سيدرك مع الإيمان تشاهدين ويقوم فيأتي بما فيأتي فيها بتشاهدين فهنا كل التشهادات في حق الإنسان سنة ولا تحصل السنة إلا بذلك يعني إلا بالإتيام بجميع التشاهد وآخر التشاهد لفظة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشاهد في الفاظ. مختلفة سيأتي الكلام عنها في محلها السنة الثامنة سنة الجلوس الأول الجلوس الأول يعني الجلوس ما عدا جلوس السلام لأن جلوس السلام فرد الإمام الخرش رحمة الله تعالى عليه يقول الجلوس جميعه سنة إلا قدر ما يوقع فيه السلام من الأخير فأنه فرد إذ السلام فرد لا بد له من محل وليس محله إلا الجلوس إجماعاً وما لا يتم الفرض المطلق إلا به من مقدور المكلف فهو واجب. إنما هنا مصنف يعني بالسنة الجلوس الذي غير جلوس السلام السنة التاسعة الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني. من سنة الصلاة قلنا الجلوس الأول. من سنة الصلاة أيضاً. أن يزيد الإنسان على قدر السلام من الجلوس الثاني اللي هو الجلوس المشار إليه سابقا في السلام والذي ينتهي عند قول القارئ عند قول المصلي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالواجب من الجلوس قدر ما يسلم فيه وأما ما يقع فيه التشهد فهو مسنون، ويندب الجلوس للدعاء وفي ندبه للصلاة على النبي وسنيته خلاف، ويجب الجلوس للسلام لأن الظرف له حق المصروف يعني يندب الدعاء في هذه البرهة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإن كان في خلاف ذلك بعد انتهاء كلمة عبده ورسوله السُنَّة العاشرة الزائد على قدر الطمأنينة في الفرد يعني من سُنَّة الصلاة أن يزيد الإنسان على مقدار الطمأنينة في صلاة الفريضة على تفصيل في المذهب في قدر هذا الزائد في حق الفذ والمأمون والإمام وهل هو مستوي يعني فيما يطلب فيه التطويل أو في غيره أم لا في خلاف المذهب في ذلك محله في كتب الشروح السنة الحادية عشر والثانية عشر رد المقتدي السلام على إمامه ورده السلام على من بجواره بمعنى أن المقتدي يرد السلام على الإمام مشير الله بقلبه لا برأسه ويسلم كذلك باتجاه القبلة ويسن أن يسلم على من باليسار إن كان على يسار أحد اشترك معه في ركع أو أكثر سواء كان كبير أو صغير ويجزئ في السلام أن يقول سلام عليكم والأولى أن لا يزيد كلمة ورحمة الله وبركاته إلا إذا قصد الخروج من الخلاف فيزيد ورحمة الله مشيرا له بقلبه لا برأسه يعني الخلاف في مسألة ورحمة الله وبركاته إذا أراد الإنسان أن يتجنب هذا الخلاف فليأتي بها وهذه لها ملمح وصولها أن الإنسان يترك الشيء أو يفعل الشيء خروجا من عهدة الخلاف فيه السنة الثالثة عشر الجهر بالتسليم بالنسبة للرجال فمن سنة الصلاة في حق الرجل أن يجهر بالتسليم سواء كان إماما أو مأمون ويجهر بتسليم التحليل فقط هي التسليم الأولى لأن عندنا تسليم التحليل هي الأهم هي الأساس في تسليمات الصلاة فيجهر بها أما تسليم الرد اللي هي على اليسار يندب السر فيها وإن كان يندب الجارف حق الإمام لماذا ليسمع الناس أن أن الإمام انتهى من الصلاة أو ليسمع الناس أن الإمام انتهى من الصلاة الثانية الرد فيها الجهر فيها مستسر فيها مستحب لأن الأولى تستدعي الرد أما الثانية فلا تستدعيه وما دامت الأولى تستدعي الرد يبقى تستدعي الجهر وما دامت الثانية لا تستدعي الرد فلا تستدعي الجهر كذلك رد سلام المأمور الفز لا يستدعي ردا فلذا لا يجهر فيه ويتعلق بهذا إن الإنسان المصلي لو سلم مطلقا على اليسار قاصدة التحليل من الصلاة ثم تكلم لم تبطل صلاة لأنه إنما فاته فضيلة التيمم بمعنى الإنسان الأصل أن يتحلل من الصلاة بالتسليم التي على يمينه فلو أنه سلم على اليسار ناويا أو قاصدا بذلك أن ينتهي من الصلاة صلاة صحيحة ولا تبطل ولكن فاته إماذا فاته فضيلة التمام البدء باليمين كذلك إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يسار أحد أسرته أيضا لا تبطل قالوا لماذا قالوا لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة لكن إنه الفضيلة تبطل لأنه متلاعب في ذلك الحال ورمضي مع كلام المصنف هو يتكلم عن السنة الرابعة عشر في الصلاة وهي سترة المصر وقد فصل الكلام عليها ثم تكلم عن بقية السنة أيضا فقال وسترة لامام وفذ انخشيا مرورا بطاهر ثالث غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان وأثنى مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصاط مقتد ولو سكت إمامه انتهى كلام المصل مسألة اتخاذ السطرة من المسائل الهامة في سنن الصلاة في المذهب وفي غير المذهب فمن سنة الصلاة عند المالكية أن يتأخذ الإمام والمنفرد سترة ينصبها أمامه خوف المرور بين يديه المعتمد عندنا معشر المالكية استحباب السترة ومحل السنية يعني محل تأكدها أن خشي المصلي مرور شيء بين يديه أو شك في ذلك. أما إذا لم يخشى أو لم يشك فإيه على سليم باستحباب يعني درجتها أقل من درجة السنة والسنة لمن تكون السنة تكون للفذ والإمام ولا تكون للمأموم لأن المأموم الإمام هو بمثابة السترة بالنسبة له وإن تعددت الصفوف، فكل صف بمثابة السطرة للصف الذي خلفه والإمام بمثابة السطرة السترة للجميع ولذلك لا تشرع بالمأموم وسواء صلى المصلي لسطرة أم لا فإنه لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، لأن بعض الناس أبناءنا الطلاب تشدد في مسألة السطرة هذه وتشدد في مسألة المرور أمام المصلى من حيث القدر والمسافة هنا هو لا يستحق سترة أكثر من طوله أكثر من المسافة التي سيستغرقها أو المساحة التي سيستغرقها للركوع والسجود فإن زاد على ذلك فهو نوع من التنطع أو التعمق في الدين لا دليل عليه الدليل على اتخاذ السترة أحاديث من أحاديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 الأمرى. وعن الحكمة من تشريع السترة أو الحكمة من سنية السترة ننقل لكم هذا الكلام الطيب للإمام القرافي رحمه الله يقول الإمام القرافي عن السترة يجب تقديمها قبل الصلاة في بعض الصور ولا يلزم من عدمها بطلان الصلاة وهي من محاسن الصلاة وفائدتها قبض الخواطر عن الانتشار وكف البصعاً لاسترسال حتى يكون العبد مجتمعاً لمناجات ربه يعني هي فيها قصر للمصلي لو جينا نشوف مثلاً من الحكمة فيها أيضاً استناداً لكلام الإمام القرافي هي فيها قصر لعين المصلي عن أن تمتد إلى أكثر من موضع سجودها في نفس الوقت فيها حماية للمصلي من أن يمر أمامه شيء فيلحق بالمار الاث كما سيأتي الكلام عليه والسترة لها صفة عشر لها المصنف رحمه الله وكل صفتها مستقام من حديث السيدة عائشة المتقدم ومن اكتهادات الفقهاء بعد ذلك يقول المصنف في حق السترة بطاه ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول زراع لا دابة وحجر وحجر واحد وخط وأجنبيات وفي المحرم قولة السترة تكون طاهرة من أجل هذا لا يستتر الإنسان بلجس السترة تكون ثابتة بشرط أنها ما تكونش حجر واحد لأن لو إنسان اتخذ حجر واحد ثابت أمامه على سبيل السترة هشيا من ذلك التشبه بعبادة الأصنام والعجب اللانه. وإحنا سبق لنا إن ذكرنا أبنائنا الطلاب إن, إن الدين بيحاول أن ينقى بالإنسان في كل عباداته عن التشبه بالعبادات الباطلة. يعني لا يصلي أمام سراج فيه نار حتى لا يتشبه بالمجوس، لا يستتر بحجر واحد حتى لا يتشبه بعباد الأصنام، وهكذا. فإن لم يجد إلا هذا الحجر لا بأس لاستثار به ولكن يحيل عنه يمينا أو يسارا. بل إن جميع الأشياء اللي يجوز لاستثار بها ينبغي أن يحيل عنها إنسان يمنا أو يسارا. كذلك اشترط في السترة أن لا تكون مما يشغل المصلي يعني الإنسان ما يجيب شيء له زهو، وله لون، وله بهرجة، ويضعه ليستتَر به. قدر السترة تكون في قدر غلظ الرمح وطول الزرع. زي بن نبي عليه الصلاة والسلام قال كمؤخرة الرحل لا أقل من ذلك ولا تكون السطرة دابة لماذا يعني فعش الإنسان يستطر بدابة من بغل أو فرس أو جمل أو نحو قالوا إما أنه ذلك بسبب خشية أنها تزول وتتحرك أو بسبب نجاسة الفضلات التي ستخرج منها وهذا الشيء لا يؤمن لو انتفى الأمران جاز اتخاذها بعد إحكام الربط والتسبيح. يعني لو الإنسان على يقين إن دابته قد قضت حاجتها ولن تحتاج إلى إلى قضاء الحاجة في خلال الدقائق التي سيصلي فيها وربطها جيدا وأحكم ربطها، فيجوز اتخاذها على سبيل السفر. كذلك لا يجوز الاستطر بالخط يخطه خطه الإنسان من المشرق للمغرب. وإن كان بعض الفقهاء قالوا بجواز ذلك إن الإنسان يخط خطا وقالوا يخط خطا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشخص المار أمام المصل سواء كان هذا الخط من المشرف المغرب أو من جهة القبلة لعكسها كذلك لا يستتر الإنسان بحفرة ولا بماء ولا بنار ولا بشخص يشغله عن الصلاة كالنائم ولا يستتر بحلقة من حلقات العلم ولا يستتر بشخص كافر ولا بشخص مأبوس، ولا بشخص بظهر امرأة أجنبية من غير المحارم. وفي قولين في المذهب في استطر الإنسان بالمحارم من النساء، يعني بظهر المحارم من النساء كظهر أُمِّه أو ظهر أخته. في قول بالكره وفي قول بالجواز. وبالنسبة لمسألة السرقة جرت العادة في المساجد أو في كثير من المساجد. على عمل سترات خشبية لها قاعدة تنقل وتودع إذا أراد الإنسان أن يمر أمام المصلي أو أراد الشخص أن يتنفل في أي مكان في المسجد أو يصلي يأتي بها ويضعها أو ينصبها أمامه حتى يقتدي بذلك يقتدي في ذلك بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شيء طيب يحمد فعله في المساجد نأتي لمسألة المرور بين يدي المصلي مسألة المرور بين يدي المصلي يومل فيها كثير من الناس المساجد لها مكانتها ولها وضعها صيانة حرمات المساجد أمر هام في الدين بعض المساجد لها خاصية معينة مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المرور او جواز المرور او عدم جواز المرور المصنف يقول ان المر امام المصلي ان كانت له مندوحة ان يمر بعيدا عنه ومر فانه يأثم ونفس الوضع بالضبط يعني وضع الاث يلحق من يلحق المصلي اللي تعرض للصلاة في مكان يظن ان الناس ستمر فيها ومع ذلك انصال مش الذي يأتي فيصلي في باب المسجد او في ممر الطرقة الى دورة المياه مثلا مع اتساع المسجد وهذا للأسف يحدث في كثير من المساجد ان تجد الشخص تاركا للمسجد بكل ساعته ويصلي قرب الباب او يصلي قرب مدخل دورة المياه او يصلي خلف المسجد مع وجود صف فارغ او فرجة في الصف المهم أن المر بين يدي المصلي يأثم بالمرور إن كانت له سعة في ترك المرور سواء صلى المر إلى سترة أو لا إلا في حالة المسجد الحرام في حالة الطواف هذا لا يجوز فهذا يجوز ولا بأس بذلك نظر لخصية المسجد الحرام كما أشهر وإلا إذا كان مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لغسل رعاف ونحوه فلا إسم يعني لو إنسان مر من أمام السطرة لا بأس لو مر ليسد فرجة في الصف لا بأس لو مر بين الصفوف أو أمام المصلين لغسل الرعاف اللي تكلمنا عنه سابقا وقلنا أنه بيخرج المسجد من المسجد أو يخرج من الصف لغسل الرعاف لا بأس العبرة بعدم وجود عزر لكن في عزر فلا حرج على الإنسان كذلك المصلي اللي وصل في مكان تتعرض صلاة المرء أمامه يأسم يأسم إذا لم يتخذ سترة أو يأسم إذا صلى في مكان له مندوحة أو سعى أن يصلي في غيره والحديث الوارد في إثم المرور بين يده المصلي حديث شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه رواه الشيخان يشدد في هذا الأمر جيدا هو حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيني يسأله ماذا سمع عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أي مرة بين يديه قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ولذلك يشدد الناس في مسألة المرور بعض العلماء في تفسيرهم للحديث أو كثير من العلماء في تفسير الحديث يقول إن العبرب أن يمر من أمام موضع سجوده وركوع بعض الناس يصل إلى أبعد من ذلك ويقول لا حتى ولو كان بينه وبينه أمتار وأمتار ويأخذ نفسه بالأحمد في هذا الرأي ولا يمر حتى لو كان بينه خمسة أمتار أو عشر حتى ولو كان في آخر المسجد وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه وجد رجلا أن يصلي في آخر المسجد فأمسكه من قفاه حتى ألصقه في حائط المسجد الأمامي يعني نقل من مكان إلى مكان الفعل سيدنا عمر رضي الله عنه هذا استدل منه بعض العلماء على ماذا استدل منه بعض العلماء على مسألة إثم المصلي إذا تعرض بصلاة المكان الم... يمر الناس بين ذا وفي نفس الوقت أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لا يرى المرور أمام المصلي حتى ولو كان في نهاية المسجد، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك جيدا سواء كان مصلي أو مار أمام المصلي ويحدث ذلك من سرعان الناس الذين يخرجون بمجرد سلام الإمام ويمرون من أمام المسبوق. السنة الخامسة عشر من سنة الصلاة هي سنة الإنصاط لقراءة الإمام سنة الإنصاط لقراءة الإمام سنة تتعلق بمن تتعلق بالمقتل أو بالمأموم فمن سنة الصلاة أن ينصد الإنسان لقراءة الإمام في الصلاوات الجهرية حتى لو سكت الإمام بين التكبير والفاتحة أو بين الفاتحة والثورة أو لم يكن المأموم يسمع الإمام لعارب أو بعد المسافة فتكره القراءة وقد سبق لنا الإشارة إلى ذلك ونزيد الأمر إضحا فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه العزيز إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال العلماء أن استماعوا بالأذن والإنصاط باللسان وبناء عليه أخذوا من ذلك سنية الانصات. واخذوا من ذلك كراهة أو عدم جواز القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية وذلك يستند له أيضا أو يستدل له أيضا بحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقرؤون معه القرآن فكان ينازع القرآن منازعا فلما انتهى من صلاته قال هل قرأ أحد منكم القرآن معي قال رجل أنا يا رسول الله قال فإني أقول مالي لي أنازع القرآن منازعة قال الراوي رضي الله عنه أرضاه فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا بد من الانصات خلف الإيمان وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من السلم التي عددها المصنف رحمه الله والتي هي خمسة عشر سنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته